بسم الله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وصار على مهده واقتفى اثراه الى يوم الدين اما بعد هذه الايه التي ساذكرها واقف عليها وهي خاتمة لآية سأذكر قصتها بإذن الله عز وجل يقول الله جل وعلا وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا إن الشيطان الشيطان المذكور يقول الله عز وجل يوم He la Italia ابيك سمع كلام الله فاسد قيل انه اسد وقيل انه كان ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمع all okay. فقال الحمدلله نظر فرح ونظر فاذا بهذا الرجل يصلي صلاه الاستاذ يصلي صلاه على الاسئله الصحيحه صلاه الاستاذ فلما جاء في هذه الصوره خاصه المحطره على الحال يبقى الشيطان لو يبقى في ويخطف y uno no dice si sabrisa sabrisa sabrisa وفي بعض الروايات كان لها على الباب ويقصدها فاته الشيطان اقول مسكين اخذوه وصن قبل ما يقتل خلاص ينفع عليه حاده السيف قر قلب الشيطان وظهر فانترى الشيطان وقال إني بريء من إني أخطف الله رب العالمين وانسرف فنفذ عليه الحلم المتفق متين كافين فقال الله عز وجل شوف يا خير ما في كتب الله تضبر بسرع كمثل الشيطان إذ قام And